بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِأَنَّ رَبَّهِمْ إِلَٰهُ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ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 وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِن قَالُوا مُوسَى لِقَوْمِهِنْ كُرُ لَعَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِيكُم مِّن كُلِّ خَيْرٍ فَأَنَّىٰ يُؤْخَرُونَ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَأَرْزَقُ لِلَّهِ جَمِيعًا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 أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَلَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ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 تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أصلها ثابت, أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ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 قُل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع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 رب ان انه اضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فان انه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم رب لا أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع عند بيكك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر سلايلا و اصحاءه ان ربي لسميع الدعاء او تجعل يومي متم ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تَحْسَبًا نَّض اللهََّ غَافِلَ <عما> َّ يَععملَلُ الظالِمون إِ ماَا يُخُِهُم ليَمِ تَشْخَصُفِي <الأبصار> مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى جَانِبٍ قَرِيبٍ لُجِي بِدَعْوَتِكَ وَكُنْتَ تَتْبَعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لكم من زواب. أوَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ أَنفُسِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَ بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مكرهم وَإِن كان مكوهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعبه رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرات وغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب اشتركوا في